بسم الله الرحمن الرحيم. عبَّدَ وَتَوَلَّا أَنْجَاهُ الْأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزْكَى أَوْ يَذَكَّرُ فَتَفَعَّلْ ذِكْرَاهُ أَمَّا مَنْ يَسْتَغْنَى فَأَنْتَ رَهُوَ تَطْدَى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزْكَى وَأَمَّا مَنْ جَاءَ وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة ختل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره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 يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وطاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولا هم الكفرة الفجرة